لاجونا <تصفيق> وَلَا لِسَاءِهِنَّ وَلَا مَا بَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ واتقين الله اللَّهُ كَانَ عِنْدَهُ كُنُوزُ النَّشْءِ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ يا ايها الذين امنوا تصبروا على شيء وسلموا تسليما ان الذين Lu الله bỏ gà xu Langũ là تَمَنُّبُتَنَا وَإِذْ مَنُّوِنَا يَا أَيُّهَا مَنْ ذِي قُلْ لِأَزْوَاجِكَ أَن ذٰلِكَ بِمَآ أَنَّهُ عَرَفَ مَن فَلَا يُغْنِي وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَنُورِيَنَّ مَكَانَهُم ثُمَّ نَجْعَلُهُمْ جَاثِيًا كَإِنَّ مَا قَالُوا كَذِبٌ auprès ச